ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م س ح اسم ا ربك ع ل الذي خلق ا م ف و و ى ا ل ذ قدر فهدى و ا للعلوم ذ ي أخرج ا م ر ى ف ج ع ه غثاء ا ل ا ت ن س ى إ ل ا م ا شاء ا ل ل ه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 قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا و ا ل آ خ ر ه خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى